فذرهم يخوضوا يلعبوا فذرهم يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعة يوم يخرجون من الأجداث سراعة يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصيب في ظن خاشعة بصارهم خاشعة بصارهم خاشعة بصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم. Täällä اليوم yksi. Täällä on